الذكر عند الخروج من المنزل يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو, أزل أو أغلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي